طين ثم قضاء أجل وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون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 قُلْ لِمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ لَيَجَمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين أنظر كيف كذبوا على أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون وَمِنْهُمْ maistamiru يَسْتَمِعُ ajaa, وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ bihimäkin, etenä, ei, وَفِي ei, ei, اِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ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 وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَى لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ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 قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة حتى إذا جاءتهم الساعة بقتة قالوا يا حسرتنا قالوا يَا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا سأء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أَفَلَا تعقلون قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون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 أَوْ سُلَّ مَنْ فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَ يبعثهم الله ثم إلَيْهِ يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه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 فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قسَت قلوبهم ولكن قسَت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون.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 خذناه بغتة فاذا هم مبلسون تقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين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 وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ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 كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل انني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله قل لا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 ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا توفته رسولنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق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 أو مِن تحت أرجلكم أو يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل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 ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصلوا بما كسبوا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 فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَإِنَّمَا يَهْدِينِ رَبِّ لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّ هَذَا أَكْبَر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 أتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّنَّهَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْرٍ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَاغُونَ وَكَذَلِكَ نَجَزِي الْمُحْسِنِينَ وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آباءهم وذرّياتهم وإخوانهم وجت بينهم وهديناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده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 فَإِنَّ يَكْفُرُ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ هُلَاءِكَ الَّذِينَ هَادَى اللَّهُ فَبِهُ دَاهُ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدَرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ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 وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم فِي في خوضهم يلعبون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 من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترائذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة بسطوا أيديهم والملائكة بسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجذرون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 إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالْنَوَاءِ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَالِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّاتُ فَكُونُ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ الْلَّيْلَ سَكَنَوْ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا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 فأخرجنا به، فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضراً، نخرج منه حب متراكباً. نخرج منه حب متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشت به وغير مشت انظروا إلى ثمره إذا أَثْمَرَ وينعه إن في ذَلِكُمْ لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركات الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة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 وما أنا عليكم بحفير وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون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 كذلك زيننا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم نرجعهم ثم إلى ربهم نرجعهم فينبئه بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جَهْدَ أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها ذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا ليؤمنوا إِلَّا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 ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصوى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم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 وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليطلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنة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 لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوْ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ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 قَدِ اسْتَكْثَرْتَ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتِعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قال النَّارُ مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون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 ولكل درجهات مما عملوا وما ربك بغافل عما عملون وربك الغني ذو الرحمه ان يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما كما شئكم كما شئكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لا آتيه وما أنتم بمعجزين قُل لِّيَ قَوْمِي عَمِلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِنَ ما ذرء من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون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 نشأ بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه ساجزهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميتا فانهم فيه شركاء سيجزيهم واسهم انه حكيم عليم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 وهو الذي أنشأ جناتاً معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفاً أكله مُخْتَلِفًا والزرع مختلفاً أكله والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه 1. Kuluu ثَمَرِهِ thamarihii أَثْمَرَ athmaro wa يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا yowma hachadhii لَا tussirifu 2. وَمِنَ hu la musrifin 3. Womina al تبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. ثمانية أزواج من الضأن إثنين ومن الماعز إثنين. قل آه. ذكرين حرم أم الأنثيين أم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل ذكرين حرم أم الأوثين أم اشتملت عليه أرحام الأوثين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم من من افترى على الله كذبا ليضلل الناس بغير علم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 إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوح أو لحم خزير فإنّه رجس أو فسق فإنّه رجس أو فسق لغير الله به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 إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلما شهدان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 الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كننا عن دراستهم وان كننا عن دراستهم لغافلين أو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 يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبَلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلْ اِنْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ إن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 بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيْئَةِ فَلَا يُجَزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّ